يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن 114. فإن الله لا يحب الكافرين 115. إن الله صفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من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 وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها رب 117. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا 118. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا 110. قالت هو من عند الله